هذا يقول هل الفقه قبل دلائل الفقه غير الفقه في اصول الفقه نعم اصول الفقه اذا كان المراد به علما صار كالدال من زيد لا معنى له اصول الفقه اذا صار علما ولقبا على الفن المسمى بهذا الاسم الهيد الفقه مثل الدال من زيد ولا معنى له وانما له معنى قبله قبل النقل وما بعد النقل فليس له معنى البت فاصول الفقه مثل لفظ الزيت حينئذ السوايع ولذلك نقول هو مركب من حيث الاصل وكلمه واحده من حيث دلاله واما دلائل الفقه فالمراد بالفقه هنا المعنى الصلاحي الذي هو العلم والاحكام الشرعيه المقتسم من ادله التفصيليه نقول وقع في الشيخ محمد العادم سقط خله بالمعنى اسماء العلوم كفقه الدق كل منها مرادا به قواعد ذلك الفن وتارة مرادا به وضع بين قوسين ادراك تلك القواعد مراد به قواعد ذلك الفن يعني المعلومات وتارة مراد به ادراك تلك القواعد نعم ونعله يكون سقط وتارة مراد به الملكه نعم على كل ننبه على هذا نرجو تغيير درس الاصول يوم الاثنين ليوم اخر انا اعتذر انا استطيع يكون التوحيد والاحد كما هو معلوم الزاد والاثنين والثلاثاء يكون للصوص وانا قلت فيما سبق ان مراعاه الدروس الاخرى هذا فيه شيء من من الاشكال طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد كنا شرعنا في بيان ما يتعلق بمعنى الثاني اطلاق لغض أصول الفقه أو من حيث كونه مركبا من حيث كونه لقبا وعلما على الفن الخاص والعلم الخاص و ذكرنا ان اللقب هو ما اشعر برفعه مسماه او ضعته وانما ذلك مراعا قبل النقل وأما بعد النقل فهذا لا افات اليه البتة. كما ذكرنا قبل قليلا ان اصول الفقه صار مجردا يعني دال على العلم من حيث هو هو يعني اشبه ما يكون مسماه معنى من المعاني كزيد مسماها الذات قلت زيد اطلقت اللفظ اردت به المعنى الخاص وهذا مثله أدلة الفقه الأصول مجملة قيل معرفة ما يدل له ادله الفقه كن هذا مبتدا والأصول هذا خبره ويحتمل العكس يحتمل العكس ومجمله قلنا هذا اسم مفعول من أجملة المراد بالاجمال انها غير المعينه غير المعين قل هذا من الدلاله باللازم والا الاجمال هو الايضاح هو عدم الايضاح عدم الايضاح ويلزم منه عدم التعيين واذا كان كذلك حينئذ ادل المراد بها هنا أدلة الفقه المجمله اي غير المعينه غير المعينة واذا كان كذلك حينئذ نقول غير المعينة احترازا به عن عن التفصيليه عن التفصيليه وهو كذلك اذ التفصيلية المراد بها ما يتعلق بمساله مسألة على جهه الخصوص وهو المعنى له بعلم الفقه اذ الأدلة أدلة الفقه على قسمي هذا الظاهر والله اعلم انها قسمان ادله اجماليه وادله تفصيليه الادله الاجماليه هي ما كان متعلقه عاما يعني لا يتعلق به بجزئيه مساله معينه من احكام الدين والنوع الثاني تفصيلي وهما كان متعلقه جزئية يعني يدل على معين يدل على معين الأول الاجمال كقولهم مطلق الامر للوجوب والثاني كقوله تعالى اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولا تقربوا الزنا ولا تاكلوا الربا كل هذه احكام شرعية متعلقها خاص الصلاه الزكاه الصوم الزنا الربا كلها متعلقة بافعال المكلفين وتعلق بها النهي أو الأمر حينئذ نقول الأدلة أدلة الفقه على نوعين وسبق معنى أن تقي الدين السبكي يرى ان الادله هي شيء واحد ليس عندنا انقسام إلى اجماليه ليست تفصيليه أو تفصيلية ليست اجماليه ونقل كثير من الاصولين بعده خاصه الشراح جمع الجوامع هذا القول وارتضوه قلنا هذا فيه اشكال من حيث كونه مستند الادله الاجماليه ليس هو الدليل التفصيلي ليس هو الدليل التفصيلي وهذا يمكن ان يقال يعني سار إليه من كون الجزئيات او تفصيلات جزئيات الاجماليه لأن الدليل الاجمالي أين يوجد مطلق الأمر للوجوب ليس عندنا نص شرعي مطلق الأمر للوجوب وليس عندنا نص من اجماع أو مستند يعني يصح ان يعتبر من ادله الفقه عنوانه مطلق الامر للوجوب وانما هذا كل وعرفنا معنا كل ما فهم اشتراكا حينئذ الكل له جزئيات أين يوجد هذا الكل يوجد في ضمن مشخصاته وجزئياته حينئذ صارت هذه الأدلة التفصيلية جزئيات للادله الإجمالية الكلية لكن لا يلزم ان تكون هي عينها لماذا لأن الادله الاجماليه انما تثبت من حيث ثبوت من جهات متعددة منها ما هو مسنده لغة العرب ومنها ما هو مسنده للاستقراء التام بل قد كلها الاستقراء التام ولغه العرب وفهم الصحابه حينئذ مطلق الامر الوجوب لو قيل هذا دليل اجمالي ما الذي اثبته ما دليله لا بد من إثباته لانه يعني بني عليه أنه ينزل على كل الادله التفصيليه حينئذ تقول اقيم الصلاه امر و مطلق للوجوب اذا الصلاة واجبة هذا لا اصل طيب ما مسندك في اثبات هذه القاعده حينئذ تقول الاستقراء النصوص الشرعيه ثانيا أدلة اللغة امره في الاصل الافعال في استعمال اللغه العرب تدل على على الوجوب بحيث لو عاقب السيد عبده أو الوالد ابنه لعدم الامتثال لما ليما بل يعتب في ذلك ويعتبر مخالفا لامر سيده أو والده إذا من جهه اللغة ومن جهه العقل ومن جهه فهم الصحابه استدلوا على ذلك أن جماعه الصحاب على ان صيغه افعل تدل على على الوجوب اذا مسند هذه القاعده الدليل الاجمالي عدة اشياء حينئذ كيف نقول مطلق العام للوجوب هو عينه اقيم الصلاه وليس عندنا دليلان اجمال وتفصيل بل هو عينه حينئذ ينظر الناظم من جهة اقيم الصلاه من جهه كونه نظرا للأصول هو دليل كل ومن جهه نظر الفقيه هو دليل جزئي كيف يكون دليلا كليا حقيقه لم اقف على من فسر كلام السبكي إلا شيخ الامير رحمه الله تعالى في في النثر الورود قال كونه اجمالي نقيم الصلاه لكونه امرا وهذا مشكل لان كونه امرا هذا نوع من انواع الموضوع الذي مر معنا قلنا الكتاب هذا دليل سمعي كل له انواع امر وناهي الى اخره موضوع اصول الفقه الدليل الكلي وانواعه وكذلك فالامر موضوعا حينئذ صار موضوعا وبحث الاصول في أحوال الأمر ليس في عين الأمر لأن العلم والموضوع متغايران كما سبق معنا حينئذ لا يمكن أن ينظر الناظر الى كونه امرا وكونه للوجوب من جهه واحده وانما بحث الاصول ما هو في إثبات الوجوب او الاجاب لمطلق الأمر وأما مطلق الأمر هذا هو موضوع الفن هو موضوع الفن حينئذ صار قوله كونه امرا من قبيله التصورات يعني ما حقيقة الأمر ثم الأصول يثبت له بعد ذلك انه للوجود حينئذ كونه امرا هذا من قبيله التصورات وليس من قبيله التصديقات وبحث الاصول انما هو في التصديقات لا في التصورات لأن التصورات هي ادراك المفردات يعني ما كان متعلقه خاصا مفردة كمعنى الامر فقط كمعنى زي كمعنى في واما المركبات قام زيد زيد قائم نقول هذا هو الذي يسمى بالتصديق حينئذ الأمر للوجوب نقول هذه جملة مركبة من موضوع محمول بحث الأصول في إثبات المحمول للموضوع لا في تعيين الموضوع وانما يتكلم في الموضوع من اجل المقدمه لترتب المحمول عليه حينئذ كيف يكون اقيم الصلاه امرا ويكون دليلا اجماليا هذا فيه شيء من, من الاشكال والصحيح ان نقول دله الفقه قسمان تفصيلية واجماليه وبينهما مغايره بالذات وصيغه اقيم الصلاة ليست هي عينها وعينها صيغه الأمر يقتضي الوجوب ثم مفاد اقيم الصلاة أنه تعلق بجزئي وهو الصلاة وهو متعلق بفعل المكلف كونه امرا هذا يؤخذ من دليل لغوي ثم نثبت الإجاب له من جهه الأصول ولذلك هذه القواعد الاجماليه كما نص على أنها تجعل الكبريات للاقيسه التمثيليه او الفقهيه عند الفقهاء يقولون اقيموا الصلاة هذا مقدم صوره قيموا الصلاه امر والامر يقتضي الوجوب اين المقدمه الصوره الاولى قدم الكبرى الثانية نتيجه صلاه واجبه صلاه واجبه بحث الأصول اين في المقدمة الثانية الكبرى بحث الفقيه في تطبيق هذه المقدمه الكبرى ثانيه على المفردات التي هي التفصيليات ولذلك عبارات صاحب المحلي شرح الجامعه التفصيلية جزئيات الإجمالية وهذا لا اشكال فيه انه ثابت لكن لا يستلزم أن يكون عينه من كل من كل وجه اذا أدلة الفقه الأصول مجملة ما هو علم اصول الفقه ادله الفقه الاجماليه حينئذ هذا التعريف يدل على أن عين الأدلة هو حقيقة اصول الفقه عين الادله هو حقيقة اصول الفقه بماذا يفسر الدليل قيل يفسر بالكتاب والسنه والاجماع والقياس هذا المتفق عليه وضم بعضهم المختلف فيه ليشمل المختلف فيك كاستصحاب وقول الصحابي ونحو ذلك والمصالح المرسلة والقواعد فهنا اذا عمموا الأدلة لينطوي تحتها أو يدخل تحت ثلاثه اشياء الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهذا المتفق عليها المختلف فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة ونحو ذلك ثالثا القواعد قواعد التي يعنون بها التي ينص عليها الاصوليون بكون الامر للوجوب لانه ليس بكتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس وليس من الادله المختلف فيها وإنما هو قاعده يعني قضيه كليه يندرج تحتها ما لا حصر من الجزئيات النهي للتحريم النهي يقتضي فساد المنهي عنه العام حجه الخاص يحمل عليه على العام هكذا هذه قواعد هل هي داخلة في أصول الفقه لا شك انها داخلة إذا قلنا الدليل بمعنى الكتاب السنة الاجماع والقياس سواء كانت المتفق عليها او المختلف فيها خرجت القواعد وهذا محل اشكال لأن الأصول نتيجه ظهور خلاصه هو هذه القواعد هي التي تطبق على الجزئيات فتنتج حينئذ النتائج التي هي نتائج الفقه عنيذا لابد من إدخال القواعد في الادله هذا قول قول الثاني في تعريف اصول الفقه بانه معرفة لانه معرفه واضح الخلاصه ما سبق ادله فقه اصول مجمله لماذا عبر بالادله امر واضح معرفته ما يدل له ما يدل. يعني هو التعليف السابق لكن ليس حقيقة أصول الفقه هو عين الأدلة وانما العلم بالادله ففرق بين الادله والعلم بي بالادله وهما متغايران الادله قائمه بنفسها والعلم بالادله قائم به بالعالم ولذلك سبق معنا ان العلم هو ادراك ادراك ماذا العلم ادراك المعاني مطلقه وحصره في طرفين حق العلم هو ادراك المعاني والادراك هو وصول النفس الى المعنى بتمام نعم احسنت وصول النفس الى المعنى بتمامه عندنا ادراك وعندنا مدرك وعندنا مدرك عندنا مدرك الادراك هو العلم اين يقوم بالنفس يعني بالمتصف به بالمتصف به فمن اتصلت ذات اتصلت بالعلم حينئذ نقول هو مدرك هو هو وعندنا مدرك ما هو المعلوم الذي هو متعلق الادراك متعلق الادراك تصور الادراك محله القلب حينئذ ادركت ماذا وصلت النفس للمعنى تماما لاي شيء لكلمه بيت مثلا فبيت معلوم يسمى مدركا ادركته أنا لماذا لكوني مدركا لاني متصف به بالادراك وهو العلم وهو العلم ما هو اصول الفقه قيل معرفته اذا العلم ادراك ادراك ماذا أدلة الفقه الاجماليه اذا زيد على الحد السابق لفظ العلم فقط أو لفظ المعرفة وسياتي لماذا فرق بعض بين المعرفة والعلم العلم وليس الموضوع هنا حين اجي نزيد لفظ المعرفه لأن ثم فرقا بين الأدلة وبين إدراك الأدلة اذا العلم بالأدلة غير الأدلة هذا وجه واختاره البيضاوي وكذلك ابن الحاجب وابن حازم تبي قال أصول الفقه هو العلم ما قال بالأدلة وان نسب اليه هذا التعريف لكن المراد به الشطر الأول الذي هو كالجنس قلنا المعرفه كالجنس عرفنا لماذا عبرنا بكالجنس والأدلة هناك جنس وفرق بينهما ابن حاجب قال أصول الفقه العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعيه عن ادلتها التفصيليه فهنا جعل متعلق العلم القواعد وليس الأدلة وفرق بين الامر فنسب هذا التعريف لابن الحاج لكن لا بد ان يبي ابن الحاجب لم ير الإدراك هنا متعلقا بالادله الاجماليه وانما يعني من حيث اللفظ وانما أراد او جعل متعلق العلم هو القواعد وفرق بين النوعين كما كما سياتي اذا قيل في تعريف اصول الفقه ليس الأدلة الاجماليه عينها وإنما هو معرفتها معرفه الأدلة الاجماليه معرفه الادله الاجماليه سبب الخلاف قيل لان العلم تاره يطلق ويراد به الإدراك وتاره يطلق ويراد به متعلق الإدراك الذي هو المعلومات فمن قال بأن العلم هو الادراك قال أصول الفقه وادله الفقه الاجماليه ومن قال بأن العلم مراد به بأن ماذا بان العلم هو المعلومات قال أصول الفقه معرفه الأدلة ادله الفقه الاجماليه اذا العلم لفظ العلم يعني أصول الفقه هذا علم أصول الفقه علما يطلق على اي شيء مسمى كما تقول احمد مسمى هذا الذي تراه حينئذ نقول أصول الفقه ما هو مسمى يسقط على اي شيء يركب على اي شيء الأدلة أو العلم بها هذا او ذاك ان اردنا بالعلم الذي هو اصول الفقه ان اردنا به الادراك حينئذ عبرنا بماذا بالأدلة وإن اردنا به متعلق الادراك الذي هو المعلومات كالبيت بالنسبه كلمة ادرك قلنا ماذا معرفه وهذا جرى عليه الزركشي في تجنيب المسامع وكذلك العطار في حاشيته وغيرهم وصاحب الابهان سبكي الكبير يرى أن الخلاف أن هذه الأدلة الكليه لها حقائق في انفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في انفسها أو للعلم بها هذا ملحظ اخر ملحظ اخر يعني الواضع الذي وضع لفظ أصول الفقه ماذا أراد؟ عندنا ادله وعندنا علم بالادله هل أراد الأول ام الثاني ما الذي لاحظه الواضع قيل الأول وقيل الثاني من قال بأن الواضع وضع لفظ اصول الفقه مرادا به الأدلة عبر به بما سبق يعني حقائقها في نفسها باقيه في في نفسها وأما من راى بأن الواضع إنما وضع لفظ أصول الفقه للعلم بالأدلة لا للأدلة إذ بينهما مغايره قال بأن أصول الفقه هو العلم بالأدلة وهذا يختلف اختلاف دقيقا عمه عما سبق ذكره ولذلك قال قولان ولكل منهما وجه ولذلك التعريفان صحيحان يعني من عرف بأن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية هذا تعريف صحيح ومن عرف أصول الفقه بأنه العلم بالأدلة ونحوها كذلك تعريفه صحيح ولا يلزم ألا يكون ما هو اصح منهما يعني هذا صحيح من باب صحيح وأصح هذا صحيح وهذا صحيح, وهذا صحيح ولكن الاختيار عند كثير من المتاخرين هو ما ذهب اليه صاحب الجمل ولذلك أكثر الاصوليين على أن اصول الفقه والأدلة أدلة ادله الفقه الاجماليه وهذا هو المختار عندهم ولذلك قال قولان ولكل منهما وجه فإن الفقهاء كما يتوقف على الأدلة يتوقف على علم بها نعم يعني هل يمكن ان يقال بأن الفقه لا يتوقف على الادله بنفسها لا وانما يتوقف على الادله بعينها يعني كونها موجوده في الوجود كذلك إذا كانت موجوده ولم اعلمها هل يمكن ان يوجد الفقه لا ولذلك الكتب الاصول موجوده موجوده ومع ذلك هناك من لا يفقه شيء بل من لا يدري بهذا العلم هل عدم علمه بهذه الأدلة الموجوده في بطون الكتب اخرج هذه المكتوبات عن كونها اصولا لا لم يخرج عن كونها اصول لماذا لانه انتفى احد الامرين وهو العلم بها وعند انتفاء العلم بها لم يخرجه عن كونه اصول فدل على أن الأصول باعتباره الأول هو الأدلة بعينها بنفسها سواء تعلق بها العلم ام لا فلا يخرج عن كونه اصولا لكونه لم يعلم واضح فتقول هذا كتاب أصول وانت ما فتحته ولا تدري بل تاتي لعامي تقول هذا كتاب أصول يعلم ما فيه لا يعلم عدم علمه هل يخرجه عن كونه كتاب أصول جواب لا اذا يدل على ماذا هذا يدل على أن أصول الفقه والأدلة واما العلم بها فهذا يتوقف عليه الفقه أيضا لكن لا من جهه كونه اصولا وانما من جهه الثمر المترطب على الادله ادله الفقه الاجمالي وهذا كلام دقيق لتاج الدين أو ليس تاج الدين تقي الدين السبكي قال فان الفقه كما يتوقف على الادله هو متوقف على ادله يتوقف على العلم بها على العلم بها لكن إذا حررنا العبارة ايهما أولى الادله لماذا لماذا ذكرناه سابقا ان عدم العلم بها لا يخرج عن كونها اصول كذلك المعنى اللغوي ملاحظ اصول الفقه اصول في اللغة بمعنى الأدلة حينئذ نكون أن الى المعنى اللغوي فلذلك رجح كثير من الاصوليين أن أدلة الفقه الإجمالية هو حد وصول الفقه وليس المعرفه وليست المعرفه فان الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها وقد يرجح قول من قال بالثاني يعني العلم بها بأن العلم بالادله لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطه العلم بها لان الفقه علم هذا هو الذي ذكرناه سابقا بأن كل منهما يعني الادله والعلم بها يتوقف عليها الفقه فلا فقهه للانسان ولا يسمى فقيها الا اذا علم الادله وكانت الادله موجوده في في نفسها والمختار الاول عندهم لان اهل العرف يسمون العلوم اصولا ويقولون هذا كتاب اصول ولان الأصول لغة الأدلة فجعله الصلاح النفس الأدلة اقرب إلى المدلول اللغوي ولان الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها لا تخرج عن كونها اصول ولذلك لما كان الفقه في اللغة الفهم جعل العلم جنسا في حد الفقه ولذلك اعترض على تاد الدين السبكي لماذا قلت في أصول الفقه الأدلة وجئت في تعريف الفقه ولم تقل الأحكام عينها وإنما قلت العلم بالاحكام الشرعيه لما فرقت بينهما قال لأن الأدلة في اللغة لأن الأصول في اللغة هي الأدلة فيناذي لمناسبه المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي لابد ان ناخذه جنسا ولما كان الفقه في اللغة الفهم الذي هو العلم وينشئ عنه العلم كان من المناسب أن ناخذ هذا المعنى اللغوي جنسا في حد الفقه فحينئذ لا, لا اعتراض عليه لا اعتراض عليه ولذلك قال هنا ومن هنا جعل الناظم غيره الفقه العلم بالاحكام لا نفسها وسياتي ان ثم خلافا عند الاصوليين كذلك المرداوي يرى انه في التحبير تحريف تحبير شرح التحرير ان الاحكام الشرعيه هي الفقه سياتي ان شاء الله في موضعه لا نفسها لانه اقرب إلى المدلول اللغوي وحينئذ الاعتراض عليه حيث جعل الأصول الادله والفقه العلم الاحكام شرعية إلى هنا واوقفنا في درس الماضي هذا واضح هل ثم اشكال اذا حدان أدلة الفقه الإجمالية معرفه أدلة الفقه الإجمالية كلاهما صحيح الا ان الاول ارجح بالنسبه للثاني ولا يلزم أن لا يكون غيره أرجح منه لان سيتا ان تعريفين فيهما نظرا الزركشي له اعتراض على المصنف حيث قال انه انما يحد اللقب تشنيف المسامع للاضافي بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده وحينائذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة فإن اللقب هو ما نقل عن الاضافه وجعل علما على الفن أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه يعني يقول ان المصنف عرف أصول الفقه بانه أدلة الفقه وادله الفقه هي المعنى اللغوي وما كان لغويا قبل النقل قلنا لما نقل ا سلب عنه المعنى قبل النقل فلا يدل عليه كما تقول رجل سميته بصالح صالح وهو ليس بصالح بس كذلك نقول المعنى اللغوي قبل عالميه غير ملحوظ في في التسمية بس كذلك يقال عبد الله قد يكون فاجرا وقد يكون كافرا واسمه عبد الله حينئذ نقول قبل النقل اللفظ بالاضافه يدل على انتسابه للعبودية للخالق المعبود المطاع جل وعلا ولكن بعده نقول لا يدل على شيء البتة ولذلك الاعلام عند اهل اللغه ولو كانت في الاصل مشتقة جامده يعني لا معنى لها البتة فمعنى زيد مدلوله ومعنى عبد الله ومعنى غلام زيد مهما سميت من الأسماء معناها واحد وهو دلالته على الذات فقط ولا تدل على معنى بخلاف اعلام الله عز وجل واعلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن فانها تدل على الذات على المسمى يعني وتدل على معنى زائد على الذات وأما ما عداها فحينئذ نبقى على على الاصل هنا يقول ما دام انه نقل عن معناه لماذا تعرف بالادله والادله هو معنى الأصول قبل النقل فلماذا تجعله عينه كانه يريدا ان ثم اشكالا على عليه واضح هذا قال إنه إنما يحد اللقب يعني صاحب الجمع يعرف اللقب للاضافه الاضافه هو الذي قال أصول الفقه وادله الفقه وأما اللقب فلا يقال فيه ذلك بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده وحينئذ جاء ليرات فكيف يصح جعله نفس الادله وهو المعنى الذي قبل النقل فإن اللقب هو ما نقل عن الاضافه وجعل علما على الفن أو صار علما بالغالبه لا نقل فيه وهذا جوابه سهل ان يجاب بما اجاب به صاحب الابهاج ان اصول الفقه بالمعنى التركيبي نقول يعني ثم فرق بين الأدلة التي هي معنى أصول الفقه قبل النقل وبين الادله الماخوذه في حد أصول الفقه لقبا ما تعريف اصول الفقه بالتركيب الاضافي قلنا ادله الفقه ادله الفقه ما تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا ادله الفقه الاجماليه اذا اتحدا في اللفظ قل لا لم يتحدا لم يتحدا لماذا لأن أدلة الفقه التي هي معنى أصول الفقه الاضافي تشمل اربعه أشياء الأدلة التفصيلية عينها وعلمها والأدلة الإجمالية عينها وعلمها اربعه اشياء اربعه اشياء واما ادله الفقه الماخوذه في حد اللقب فالمراد بها شيء واحد وهو عينها وان قلنا علمها حينئذ رجعنا إلى الى الثاني فحينئذ ايهما اخص ايهما عام الذي هو جنس في اللقب اخص اذ ليس هو عاين الاضافي فكيف يعترض عليه يعترض عليه متى لو اخذه كما هو بمعانيه الأربعة فجعله حدا أو جنسا في حد اصول الفقه اللقبي يرد الاعتراض لكن لما جعله جنسا ولكنه أخص من مطلق الأدلة عند تعريفه في الاضافي هنادي الاعتراض عليه واضح هذا اذا نقول فردا على الزركشي بأنه جعل الادله جنسا في حد أصول الفقه بمعنى اخص من الأدلة التي هي جنس في تعريف أصول الفقه الاضافي وهذا معنى ما ذكره صاحب الابهاج حيث قال أن أصول الفقه بالمعنى التركيب ما يتفرع عنه الفقه والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فيسمى كل منهما اصلا للفقه يعني الدليل نفسه وكذلك العلم به ولا فرقه في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية اذا اربعه اشياء فإن كل منهما يتفرع الفقه عنه نعم الفقه يتفرع عن الدليل التفصيلي ولا اشكال فيه ويتفرع عن العلم بالدليل التفصيلي ولا اشكال فيه ويتفرع كذلك ثالثا عن الدليل الاجمالي ولا اشكال فيه ويتفرع رابعا عن العلم بالدليل الاجمالي واضح هذا فان كلا منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم به فصار اصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل يشمل اربعه اشياء الادله الاجماليه وعلمها والأدلة التفصيليه وعلمها وهذا ليس هو المصطلح ليس هو المصطلح اذا قال الفقه ليس المصطلح عليه عند الاصوليين أنه يشمل هذه الاربعه الانواع ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول اصول الفقه الاضافي لانه أعم منه لانه اعم منه اذا فالادله في تعريف أصول الفقه لقبا اخصه من الأدلة في تعريف الأصول بالمعنى الاضافي فقول الزركشي رحمه الله تعالى فكيف يصح جعله نفس الأصول فيه نظر واضح اذ ثم فرق بين المعنيين فالادله لغة أعم من الأدلة الصلاح لو جعله عينه لجعل اعتراض كيف يجعل الاضافي لو جعله عينه بالمعاني الأربعة قلنا نعم صحيح كيف يجعله عين الاضافي وهو نقل عنه قل لا نقل لا ولكن سمي به بعض مدلول الاضافه وهذا هو العصب كل معنى الصلاحي حقيقة الصلاحيه لابد أن يكون ثم علاقه بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاحي وفي الغالب او الأغلب الاعم أن المعنى للصلاحي أخص من مطلق المعنى اللغوي وهذا ثابت هنا ام لا ثابت نعم حينئذ لا اعتراض اذا هذه سنه علماء في في التعريفين وكل تعريف للصلاح لابد من علاقة تجمعه بالمعنى اللغوي ثم قال الزركشي وكيف يصح أن يحكي فيه قولا انه معرفة الادله وليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد بل هما طريقان لمقصودين متغيرين فمن قصد الاضافي فسره الأدلة ومن قصد اللقب فسهره بالعلم بهذا اعتراض اخر من وجه اخر حكيت بان اصول الفقه فيه قولان الأول أدلة الفقه الاجماليه الثاني معرفه دلائل الفقه الاجماليه كيف تحكي قولين وحينئذ اذن هذان القولان متواردان على محلين منفكين فالاول الذي عرف بالادله قصد الاضافي والثاني انما عرف اللقبي فكيف تجعل التعريفين لمحل واحد وهما مفترقان وضح الاشكال تعريف التاج الدين السبكي للاصول قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجماليه وقيل معرفته ذلك فهنا اذا عرفه اللقب بتعريفين الزركشي يقول ليس هما تعريفان لمحل واحد ليس للقب وإنما الأول من عرف بالأدلة قصد به الاضافي ومن عرف بانه معرفه الادله دله الفقه قصد به اللقب وهذا غريب منه رحمه الله تعالى ونقف الجواب أن المحل واحد المحل واحد يعني حكى تعريفين مختلفين لمن أراد أن يعرف اللقب وهذا ظاهر صنيعيه بأن المحل واحد وهو تعريف اللقب ولكن اختلفت العبارة وصوب المصنف أنه الاول يعني أنه الأدلة قال في منع الموانع صفحه 88 وقد اضطرب رأي المتاخرين في أن موضوع اصول الفقه هو تلك الحقائق في انفسها أو العلم بها هذا قول ابيه في الابهاج وكلام الإمام الرازي وغيره يقتضي الأول أنه الحقائق وهو الصواب عندي وهو الصواب عندي ثم بين سبب الترجيح لما سبق ذكره حيث قال لان أهل العرف يسمون العلم إلى آخر كلامه اذا قوله قد اضطرب راي المتاخرين في تعريف أصول الفقه لقبا وليس في معرفة أصول الفقه من حيث كونه مركبا اضافيا من حيث كونه مركبا من حيث كونه علما لقبا لا هذا لم يرد فيه خلاف لم يرد فيه خلافنا البتة بانه يعرف من جهتين لماذا لانه متفق على أن معرفة المركب متوقفة على معرفة جزئيه وهذا متفق عليه لكن هل عند تعريف المركب يستلزم ذكر تعريف الجزئين هذا محل خلاف والا المركب لا يمكن فهمه إلا بمعرفة جزئيه مركب من من جزئين فلا بد ان يفهم اولا ولو استحضارا اوليا في الذين بأن المراد بلفظ أصول كذا والمراد بلفظ الفقه كذا لكن إذا أردنا أن نعرف اللقب هل يستلزم ذلك تعريف الجزئين او لا هذا محل خلاف واما كونه متوقفا عليه فهذا لا اشكال فيه فعرف أصول الفقه من حيث كونه مركبا وعرف من حيث كونه لقبا منهم من جمع بينهما منهم من اقتصر على الثاني منهم من اقتصر على على الاول حينئذ لا تختلط الامور بعضها ببعض ثم قال في منع الموانع وكلام صاحب الحاصل والبيضاوي يقتضي الثاني ولا أراه اذا الخلاف في محل واحد لما اورد كلام صاحب المحصول الرازي قال وهو الصواب عندي يعني في كونه الادله ولما حكى كلام صاحب الحاصل والبيضاوي قال يقتضي الثاني ولا أراه اذا المحل واحد لان ترد نسكي لا يخالف كوني اصول الفقه يعرف من جهته كونه مركبا تركيبا اضافيا وانه ادله الفقه بل الزركشي نفسه رحمه الله تعالى بعدما اورد ذاك الاعتراض حكى عن ابن برهان أنه نقل اجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى أصول الفقه نقل ابن برهان اجماع المتقدمين على أن أذلة الفقه تسمى أصول الفقه هنا يقول متقدمون هذا مما يقع فيه اشكال الان متقدمون ومتاخرون هذه لا اشكال فيها من حيث تصنيف العام يعني من حيث الكتب في اول ابتدائها وتصنيفها إلى آخره ولهم اقوال قد يخالفون من جهه المتاخر وهذه موجوده في كل فن بكل فن لكن لا يترتب عليها المباينه والمفاصلة والحط على الاخرين وانما يقال التفسير فيه متقدمون ومتاخرون في الحديث متقدمون ومتاخرون كذلك المنطق عندهم متقدمون ومتاخرون والنحو لا شك ان فيه الطائفتين أن فيه طائفتين عينيذ نقول التمايز هنا بالعصر والزمن ومن حيث التاليف والصياغه من حيث ما اشتهر في ذاك الزمان مما تتعلق به بعض الاحكام الشرعيه واما المواجهات هذه لا وجه لها البتة اذا ابن برهان نقل اجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تسمى اصول الفقه والناظر فيها يسمى أصولية فكيف يعترض عليه حيدر هذا على الاعتراض في غير محله وقال ابن السمعاني اصول الفقه عند الفقهاء طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الاحكام اذا هذا الاعتراض ليس في محله والصواب أن في تعريف أصول الفقه علما ولقبا فيه قولان فالخلاف وارد على محل واحد وهو تعريف فصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا فان قلت حينئذ على مقتاره صاحب جمع الجوامع وتبعه المصنف موضوع العلم غير العلم نفسه كذلك موضوع العلم غير العلم نفسه بينهما مغايره بينهما مغايره لان العلم كما قالت افتزاني عباره عن جميع ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية للموضوع فعندنا موضوع وعندنا احوال عالمه وهذا سبق بيانه في مقدمة فحقيقه أي علم بيان احوال الموضوع نفسه اذا عندنا موضوع محل تسليط النظر صح التعبير حينئذ النظر يكون في ماذا هل في ماهيه هذا الشيء أو في أحواله التي تعترضه نقول الثاني اذا فرق بين الموضوع وبين أحواله فرق بين الموضوع وبين احوال ان شيء تقول بينه بين صفاته فزيد من الناس ذات له صفات طويل علير يبصر يسمع الى خير. نقول هذه احوال عارضه كذلك ذاته هي ما لا يقوم إلا بها يعني اركانه اجزاؤه التي إن انعدم واحد منها انعدم كالراس والقلب ونحوها واما صفاته التي هي الاعراض الذاتيه نقول البحث فيها هو الذي يسمى علما فهنا عندنا مثلا الادله هي موضوع أصول الفقه كما سبق بيانه موضوع اصول الفقه هو أدلة الفقه الموصله إلى الفقه هكذا عبرنا فيما سبق وقلنا في حد أصول الفقه هو أدلة الفقه عينه اولى اينه فكيف اتحد ونحن نقول الموضوع العلم غير العلم نفسه عرفنا موضوع العلم بانه أدلة الفقه الموصله إلى الفقه وجئنا نعرف اصول الفقه لقبا هو الذي يعنيننا الاضافه هذا صواب انه لا يخرج من حلبه يعني لا نتعرض له كما ذكرنا عن الزركشي في البحر المحير حينئذ نقول اصول الفقه لقبا أدلة الفقه موضوع اصول الفقه أدلة الفقه اتحد او لا اتحد محله اشكال ام لا محله اشكال نعم لماذا لانه لا بد من المغايره لا بد من المغايره بين الموضوع وبين صفته تقول زيد طويل ليس الطول هو عين زيد قطعا هذا وكونه قصيرا ليس هو عين زيد لماذا لان هذا صفة والصفه مغايره للموصوف قطعا لانها قدر زائد على الموصوف وكذلك هذا واضح قال هنا دبتزاني حقيقة أي علم بيان أحوال الموضوع نفسه وعلى هذا فإن الأدلة التي قررنا انها موضوع علم الاصول لا يصح أن تؤخذ في حدها اذ العلم ليس الأدلة بل اعراض واحوال هذه الادله العلم ليس هو عين الأدلة وانما هو صفات وأحوال واعراض هذه الأدلة فأخذ الأدلة بالحد لا يستقيم لا يستقيم نعم لماذا لأن أدلة الفقه وان كانت هي بعض أدلة الفقه في المعنى الاضافي إلا انها كذلك هي نوع من انواع العلم موضوع العلم اذا لا يستقيم أخذ هذا اللفظ في حد اصول الفقه اجيب بجوابي الأول أن في التعريف مجازا أدلة الفقه على حذف مضاف مسائل أدلة الفقه ما هي مسائل ادله الفقه الأمر والنهي والعام المطلق المجمل والنص والظاهر اخره مسائل أدلة الفقه بحثنا في ماذا في إثبات المحمولات لهذه الموضوعات الأمر للوجوب النهي للتحريم العام الى اخره صحه او لا صحه اذا بتقدير المضاف اليه صح التعبير وأما جعل الأدلة بعيرها هي اصول الفقه نقول هذا فيه اتحاد الموضوع مع العلم وهذا محال هذا محال اذا ان في التعريف مجازا <تصفيق> وهو مجاز بالحذف حذف المضاف اقيم المضاف اليه مقامه اذ الاصل مسائل الأدلة لا الادله نفسها أي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل أو مجازا مرسلا أو مجازا مرسلا علاقته الجزئية باعتبار أن الأدلة هي موضوع المسائل وموضوع المسائل جزء منها يعني عندنا الأدلة قلنا الكتاب دليل كلي له انواع له انواع الأمر والنهي حينئذ الأمر والنهي هي المسائل عبرنا بالأدلة الكلي مرادا به الجزيات من اطلاق الكل مراد به الجزء هذا يسمى مجازا مرس على الجزئية واضح حينئذن الأدلة هذا مجاز ما اردنا الادله وانما اردنا مسائل الأدلة على التقدير السابق الأول من قبيل حذف وهنا لا عندنا نقل نقلنا اللفظ الدال على الكل الى استعماله في بعضهم هذا مجاز علاقته جزئيه علاقته الجزئيه باعتبار أن الأدلة هي موضوع المسائل موضوع المسائل يعني الأمر للوجود الأمر هذا موضوع المساله المساله يعنون بها هنا ما يثبت لي الموضوع او لانواع الموضوع يعني المحمولات للموضوعات اذ بحث الاصول في التصديقات لا في التصورات وموضوع المسائل جزء منها موضوع المسائل ما هو موضوع المسائل ك مثلا الامر فقط كلمة أمر. هذا موضوع مساله وهي الأمر الوجوب أنه موضوع مساله وهي النهي اقتضي الفساد العام موضوع مساله العام حجه وهكذا فالمراد حينئذ بالدلاله نفس تلك المسائل هذا على قول بانه مجاز وكيل وهذا اختاره البناني تفسير الأدلة بالقواعد مفسر الادله بالقواعد والقاعده هذه قضية كلية اذا لابد من موضوع ومحمول كما سبق في كلام البناني حيث فسرها بالمسائل الكليه المبحوث فيها عن أحوال ادلته الى آخر كلامه والجواب ان الاول ضعيف يعني حملوا على المجاز سواء كان مجازا بالحذف أو مجازا مرسلا لماذا اولا العصر في المجاز الا يدخل الحدود هذا العصر وإن اشترط بعضهم كالغزالي انه اذا كان مشهورا جاز لكن هنا غير غير مشهور ولذلك سبق كلام العطار أن استعمال ان حذف المضاف أو استعمال الأدلة في المسائل هذا بعيد جدا قل من استعمله من اصولي هنذا يكون مجازا مهجورا مجازا مهجورا والحذف على قول بانه مجاز حادث نقول اين قرينه وحذف ما يعلم جائزا وهنا اين يعم هذا اوقع في الوهم لانه لا يصح حذف المضاف وابقاء المضاف اليه مع تغير عرابه الا إذا دل دليل على حذف المضاف اين هو اصول الفقه أدلة الفقه الاجماليه اين قرينه ليس عندنا قرينه ليس عندنا قرينه وحينئذ نقول المجاز بنوعيه سواء كان مجازا مرسلا أو مجازا بالحذف نقول هذا قول ضعيف والجواب الثاني بان تفسر الأدلة بالقواعد محتمل يعني لا به أن تفسر الأدلة بالقواعد ويقال عليه اذا فسرناه بالقواعد اذا فلناخذ القواعد جنسا في حد اصول الفقه اذا حملنا الأدلة على أن المراد بها القواعد حينئذ نقول فلناخذ لفظ القواعد جنسا في حد اصول الفقه ما هو الحد المختار كما سياتي واعترض ايضا على اخذ الأدلة في الحد بأنه غير جامع لخروج كثير من مسائل اصول الفقه عنهم كالعمومات واخبار الاحاد والقياس والاستصحاب وغيرها ووجهه أن الدليل عند الاصوليين المراد به ما أفاد القطع دليل ادله ما أفاد القطع اذا ما لم يفد القطعة؟ ليس من اصول الفقه ليس داخلا اذا اخبار الاحاد وما تدل عليه كذلك للصحاب العمومات بعد التخصيص كلها ظنية واذا كانت ظنيه ليست قطعيه اذا ليست من اصول الفقه فخرج كثير من الابواب والجواب أنه نقول لا نسلم بالتفريق بين الأدلة والامرات وإنما هذا الصلاح حادث لا يوافق عليه لا لغه ولا شرعا لم يوافق عليه لا من جهه اللغة ولا من جهه الشرع بل الصحيح ان الدليل سواء افاد ظنا او افاد قطعا فكل منهما يسمى دليلا وأما تخصيص ما افاد القاطع بالدليل وما افاد الظن بالاماره نقول هذا تخصيص مصطلح عليه عند الغزالي واتباعه وعليه فاولى التعاريف مختاره المرداوي في التحرير وتابعه الفتوحي في المختصر وهو جزء من تعريف ابن الحاجب السابق ولذلك قلنا ابن الحاجب عرفه بانه العلم بالقواعد نص على القواعد ولم يذكر الادله وهو اولى حينئذ نقول اصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه إلى هنا إذا اردنا أصول الفقه على جهة العموم وإذا اردناه باعتبار ما ينبني عليه علم خاص وهو الفقه فزد عليه الفرعيه كما قال التحرير وغيره القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعيه فتشمل عنايدا العلمية والعملية وزيد الفرعيه بناء على أن هذا العلم اول ما يبنى عليه هو العلم الخاص وهو الفقه علم الحلال والحرام اذا إلى استنباط الاحكام الشرعيه جاء في الشرح هناك الاستنباط الادله الشرعيه هو غلط دمر بك صحيح وهذا التعريف حقيقته وتعريف من الحاجم كما في المختصر حيث عرفه بأنه العلم بالقواعد التي توصل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من أدلتها التفصيلية من ادلتها التفصيليه هل نحن بحاجه إلى كلمة من ادلتها التفصيلية إذا قلنا إلى استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه هو عينه الفقه والفقه انما يبنى من حيث ثمر الاخيره الى على الادله التفصيليه اذا اذا فسرنا الاحكام الشرعيه الفرعيه بانها هي الفقه والفقه ماخوذ ما من أدلة تفصيليه اذا قوله من أدلة التفصيليه قيد زائد يعني ضائع كما عبر ابن مفلح فيسقط حينئذ فانا نحتاج الى قولي عن دلتها تفصيليه فاختاره ابن مفلح واسقط لفظ العلم لما تقدم وأسقط زيادة القيد من ادلتها التفصيليه حيث قال وزيادة عن أو من ادلتها التفصيليه ضائع يعني لا فائدة فيه ليس للاحتراز انما يكون لبيان الواقع اذا كان كذلك احذف لأن المراد بالاحكام الفقهيه ولا تكون إلا إلا كذلك وتابع على ذلك المرداوي في التحرير وشرحه وابن النجار في شرح الكوكب المنير شرح التعريف المختار القواعد ها التي توصى اذا القواعد او العلم بالقواعد على القولين السابقين هل هي عينها ام العلم بها نقول الصحيح ان هي عينها قواعد جمع قاعده وهي في اللغة الأساس فقاعده كل شيء اساسه كل شيء اساسه وهي هنا عباره عن صور كليه وهو ما يعبر عنه بقضايا الكليه قاعده هي مرادفة للقضيه الكليه ولذلك لم نحتاج الى قاعدة كلية لا نحتاج لماذا لانه لا توجد قاعده غير غير كلية ولو استثني منها على سبيل الشذوذ وخروج عن مقتضى القاعدة هنا لا يطعن ذلك في صحة القاعدة كما مر معنا في قواعد الفقهيه اذا المراد بها هنا عباره عن صور كليا أي قضايا كليه تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها ولذلك لم يحتدل تقييدي بالكلية لانها لا تكون الا كذلك فالقاعده قضيه والقضيه المراد بها ها منسوبه الى ها محتملا صدقه لذاته جرى بينه مقضيه وخبر لما سميت قضيه لاحتوائها على القضاء وما هو القضاء هو الحكم نسيت قضية الامر للوجوب هذه قضيه لماذا سميت قضيه قيل بالنسبه الى القضاء ولماذا نسبت الى القضاء لاحتوائها على القضاء ما هو القضاء الحكم وهو الحكم قام زيد قضية لأنك حكمت على زيد بالقيام زيد لم يقم حكمت على زيد بنفي القيام اذا تسمى قضية وتسمى خبرا لماذا باعتبار التصديق والكذب قضية أو او شيء تعبر به بالامر كما عبر بعضه فالقاعده قضيه او حكم كلي ينطبق على جزئياتهم ليتعرف احكامها منه تقولنا كل امر للوجوب أو الامر للوجوب هل أل دخلت على امر أو مصدر هنا يدعم الأمر للوجوب أو كل أمر للوجوب نقول هذه قضية كلية النهي للتحريم أو كل نهي للتحريم قل هذه قضية كلية ينطبق أو يدخل تحتها ما لا حصر من من الجزئيات فاقيم الصلاة واتوا الزكاه وقولك ذا فمن شهد منكم شار فل يصم قل هذه جزئيات تدخل تحت قولنا كل أمر للوجوب اذا قضية كلية لها جزئية تنطبق هذه القاعده على كل جزئ على انفراده وهذه القواعد توصل إليها علماء الأصول عن طريق الاستقراء التام مما ورد في الأدلة الإجمالية تبي توصل إليها اهل الاصول علماء الاصول عن طريق الاستقراء التام فان لم يكن تاما حينئذ لا يصح اثبات هذه قاعده فلا تكون قاعده لماذا لأن الاستقراء الناقص ليس بحجه وانما الذي يعتبر حجة مفيدا للعلم هو الاستقراء التام فإن كانت القاعدة مبنية على استقراء تام صحة وإلا والا فلا توصل اليه علماء الأصول عن طريق الاستقراء التام مما ورد في الأدلة الإجمالية فيستقرئ الاصول موارد النهي في الادله الاجماليه أو موارد الأمر في الادله الاجماليه يعني في الأدلة اقيم الصلاهات الزكاه ينظر اليها ينظر اليها كالكتاب والسنه والاجماع فيستقرئ صيغ الأمر ويستقرئ مثلا صيغ النهي ومدلول الامر ومدلول النهي يدل على أي شيء في لسان العالم في حالتي الاقتران بالقراءه وعدمه لأن الحكم يختلف الأمر المقترن بقليله صارفه أو مثبتة يختلف عن الأمر غير المقترن بقليله واضح الأمر المقترن بقليله صارف عنه عن الوجوب الى غيره او المقترن بقليله داله على الايجاب هذا نوعان والقرينه واحدة يعني مقترن بقليله أو لم يقتن بقليله وجدنا في لسان العرب ثم فرقا بين هذه المعاني وجدنا أن الشارح كذلك فرق بين هذه المعاني فمطلق الامر الذي لم يقترن بقرينه مطلقا لا دلاله على الوجوب ولا عدمه وجدنا أن الشارح افاده الوجوب يعني رتب الوجوب على ذلك وكذلك هو في لسان العرب وجدناه في لسان العرب اذا اقترن بقرينه صارفه حينئذ لا يدل على الوجوب وكذلك هو في في الشرع اذا يستقر صياغها ومدلولها في حالي الاقتران بالقراء وعدمه مستعينا بقواعد اللغة العربية وفهم الصحابة انظر هذه لا بد من اجتماعها ولا تصح القاعدة إلا إذا اشتملت على هذه الأمور كلها ومن هنا اعتراضنا على كلام تقي الدين السبكي في الابهام كيف تكون الأدلة التفصيليه هي عينها الادله الاجماليه كيف تكون والدليل الاجمالي الواحد لابد من ارتماع هذه الادله في إثباته عين كيف يكون هو عين اقيم الصلاه وهذا فيه, فيه شيء من التكلف فيتوصل حينئذ بعد هذا للاستقراء والنظر في مدلول الأمر من حيث الاقتران وعدمه من حيث الدلل الادله والقواعد اللغويه وفهم الصحابه يتوصل الى قاعده اصوليه النهي يفيد التحريم اذا هذه النهي يفيد التحريم جاءت بعد عده عمليات ثم جاءت النتيجه جاءت النتيجه النهي يفيد التحريم ويندرج تحت هذه القاعده جزئيات كثيرة كقوله تحريم الخمر يعني النتائج تحريم الزنا تحريم الرشوه تحريم الشرك ونحوه دال فنقول هذه كل جزئيات داخلة تحت النهي للتحريم النهي للتحريم ووظيفه الفقيه ماذا يصنع الفقيه حينئذ الأصول طبخ له طبخه كانت النتيجه ما هي هذه القاعده ثم يقدم هذه القاعد على طبق من ذهب فيعطيها للفقيه يسلمها الفقيه شاكرا له وظيفة الفقيه ان ياخذ هذه القواعد اما اجتهادا واما تقليدا كيف يعني اجتهادا يعني يدخل معه انت كيف اثبت هذه القاعده تعال لنلسو مقلدا كيف أثبت هذه القاعدة بدليل كذا وكذا وينظر في ادله الاصوليين في اثبات هذه النتيجه القاعدة الكليه الامر يقتضي الوجوب او انه يقتضي التحريم بمعنى اني اصير اصوليا مثله أو تقليدا ياخذها كما هي ولا ينظر في ادلتها حينئذ هذا يكون مقلدا يكون مقلد ينتج عنه أنه يكون فقيها مقلدا وهذا الذي ندندن حوله دائما أن الفقه أو الفقيه قد يكون في ظاهره أنه متحرز لكنه لابد أن يكون مقلدا فيه بالباطن اذا اخذ هذه القواعد ولم يكن اصوليا لم يكن اصوليا وهذا الذي عناه عز بن عبد السلام بقوله في من يحفظ المسائل هكذا هؤلاء نقلت فقهه لفقهها نقلت فقهه لفقهها يعني لا يدري مدلين وانما يقلد غيره على كل وظيفه الفقيه يأخذ هذه القواعد اما اجتهادا او تقليدا ويطبقه على الجزيات فتجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية مثل أن يقال الصلاه واجبه هذه نتيجه هذه وظيفة الفقيه انتهى صنيع الأصول عند قوله كل امر يقتضي الوجوب أو النهي التحريم جاء الفقيه فاخذها قال الصلاه واجبه من اين اخذتها ايها الفقيه ان الصلاه واجبه قال جعلنا هذه القاعده التي انتجه الاصول جعلناها كبرى قياسا من الشكل الأول وجعلنا الدليل التفصيلي مقدمه صوره فقلنا اقيموا الصلاه امرا اقيموا الصلاه ناخذ من الشرع كونه امرا ناخذ من اللغة هنا لا مدخل لنا فيه علم الاصول اقيموا الصلاه امر مبتدا وخبر اقيموا الصلاة مراد به لفظه أمر اذن امر هذا يحتاج الى ماذا إلى إثبات من جهه اللغة فلو قال قائل ما دليل المقدمه الصغرى لا نحتاج للاستقراء الى اخره وانما نحتاج الى كلام النحاة فنقول أقيم صيغه افعال وقال النحاة كذا وكذا الى اخره وهذا كذلك اما تاخذه اجتهادا واما تاخذه تقليدا اجتهادا بان تدخل معهم والتقليد ان تاخذها كذا حينئذ نقيم الصلاة امر نقول هذا لا احتاج لدليل شرعي هنا لا نحتاج لدليل شرعي اثبات هذه المقدمه الصغرى وكل امر للوجوب حينئذ نحتاج الى استقراء النصوص وفهم الصحابه الى اخره ثم النتيجة الصلاة واجبه اين المقدمه الصورة اقيم الصلاة امرا مقدمه الكبرى كل امر للوجوب اذا جميع القواعد الصولية تجعل كبرى قياس من الشاكل الأول يعني تجعل مقدمه ثانيه دليلها يكون في علم الأصول أما الأولى هذه لا نحتاج الى علم الاصول وانما نثبتها من جهه اللغه او غيرها اذا وظيفه الفقيه انه يجعل هذه قواعد كبريات الدلاله تفصيليه صلاه واجبه نتيجه لقوله تعالى اقيموا الصلاة فإنه أمر مقدمه صوره والأمر للوجوب هذه مقدمة كبرى اذا القواعد التي يتوصل بها بها السببيه يعني بهذه القواعد التوصل هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة توصل ولذلك قال التي يتوصل بها توصل ما هو قصد الوصول إلى المطلوب ما هو المطلوب هنا الصلاه واجبه صلاه واجبة وصلنا إليها إلى النتيده بواسطه بواسطه القياس المركب من المقدمتين السابقتين اذا هو التوصل إلى قصد الوصول توصل هو قصد الوصول للمطلوب بواسطه فهو كالتوصل أي التي يتحقق بها الوصول إلى السنباط الاحكام والباء سببيه يعني بسبب هذه القواعد وصلنا إلى الى النتائج واحتجز بهذا القيد القواعد التي يتوصل بها احتجز بهذا القيد عن القواعد التي لا يتوصل بها الى شيء يعني لفظ القواعد كان هذا فيه شيء من التكلف قالوا قواعد البيت قواعد البيت اساس ولا يتوصل بها الى استنباط شيء البتة لكن نحن الان القضيه يعني موضوعنا محمول وهذا ليس بيوال أو يتوصل بها للاستنباط لكن ليس الاستنباط الاحكام الشرعية وانما يستنبط بها غير الاحكام الشرعية من الصنايع والعلم بالهيئات والصفات يعني من القواعد المتعلقه بالامور الدنيويه عندنا قواعد الكيمويات الاخرين أو يتوصل بها إلى هدم الاراء أو حفظها مما هو من اغراض علم الجدل علم الجدل قائم على قواعد يتوصل بهذه القواعد لا إلى استنباط حكم شرعيه وانما الى هدم الاراء او حفظها او يتوصل بها إلى حفظ الاحكام المختلف فيها بين الائمه كي لا يهدمها المخالف مما هي من أغراض علم الخلاف اذا كل علم فيه قواعد من هذه العلوم ما لا يتوصل بهذه القواعد لاستنباط احكام شرعيه خرجت بهذا القيد بهذا القيد والمراد بالتوصل هنا التوصل القريب للبعيد توصل القريب للبعيد فخرجت القواعد التي لا توصل الى الاحكام الشرعيه عن قريب كقواعد اللغة العربية عرفنا أن أصول الفقه مستمد بل اعلى علم يستمد منه اصول الفقه هو قواعد اللغة العربية اذا قواعد اللغة العربية بهذا المنظار يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعيه لكن بواسطه علم اصول الفقه اذا هي لها مدخليه في الاستنباط او لا لها مدخليه في الاستنباط لكن مباشرة أو بواسطة؟ بواسطة احسنتم كقواعد اللغة العربية فهي موصلة لكن بواسطة لا مباشرة فقواعد اللغة العربية نتوصل بها إلى معرفة الالفاظ وكيفيه وكيفيه دلالتها على معانيها الوضعيه وبواسطة ذلك نتوصل إلى استنباط الأحكام من ادلتها الكتاب والسنه إلى الى اخره اذا قواعد اللغه العربيه نستفاد منها في معرفه الالفاظ دلالات الالفاظ يعني تمييز الأمر عن غيره نقول هذه قاعده امر صيغ الامر محصور في أربعة على المشهور اذا هذه قاعده توصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعيه لكن بواسطه وخرجت قواعد علم الكلام التي توصل بها إلى ثبوت الكتاب والسنه ووجوب صدقهما وتوصل بذلك الى الى الفقه قد يوجد الزنديق مثلا ينكر حجيه السنة كليا تواتر احاديث نحتاج الى ان نجادله ونضع قواعد لاثبات ها صحه السنة وقبولها ووجوب تصديق بها ولادي هذه القواعد اوصلت الى استنباط الاحكام الشرعيه لاننا اذا اثبتنا السنه اين جعلناها مصدرا للتشريع هذا يشكك في السنة اذا نحتاج الى قواعد لاثبات السنه اذا قواعد الكلام التي يسمونها علم الكلام هذه اثمره الفقه لكن بواسطه فاثبت الدليل العام السنة ثم بعد ذلك الاستنباط ياتي من جهه الافراد قول الاستنباط الاحكام من استنبط من انبط كذا والنبط الماء المستنبط ومنه قول تعالى ولو ردوه للرسول والامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اي يستخرجونه منهم ولذلك استنباط استفعال مراد به الاستخراج استنباط الاحكام أي استخراج الأحكام والتعرف عليها والاحكام المراد بها هنا الأحكام الخمسه الاحكام الخمسه الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه وما في معناها من الاحكام الوضعيه والشرطية والشرطيه والمانعيه نحو ذلك فلذلك وصفت بالشرعية احترازا عن الاصلاحيه كالفاعل مرفوع والعقليه كالكل أكبر من من الجزء كقواعد علم الحساب كذلك والهندسه وكون الاحكام شرعية يعني من أين اخذنا شرعيه نقول بسبب نسبتها إلى الشرع وسياتينا في تعريف الفقه هل هما قيدان ام قيد واحد يعني احكام الشرعيه قيل انهم مركب توصيفي ام الاحكام كلمه يحتجز بها والشرعيه كلمة يحترز يحتجز بهاياتينا في حد الفقيه اذا الشرعيه المراد بهذه التسمية بسبب نسبتها إلى الى الشرع فالشرعيه حينئذ تكون المستفاده من أدلة الشرع هذا قول وقيل المتوقفه على الشرع وقيل التي لا تدرك لولا خطاب الشارع أو الماخوله من من الشرع وكلها قالوا متقاربه ان كان مشهور انها من أدلة الشرع والاحكام الشرعيه أو العلم بها على خلاف هو الفقه هو اذا القواعد التي يتوصل بها بواسطه هذه القواعد إلى الاستنباط السخراج اذا عندنا محل نستخرج منه وعندنا الاستخراج وعندنا المستخرج تلازم استخراج ماذا الاحكام الشرعيه ما المراد بالاحكام الشرعيه هنا الاحكام التي هي الايجاب والندب الى حينئذ كانه قال الى استنباط الفقه كانه قال الى استنباط الفقه والفقه هو هذه الاحكام الشرعيه او العلم بها على الخلاف بينه الفقه ولذا عبر بعضهم بالفقه بدلا عن الاحكام الشرعيه يعني كانه قال القواعد التي توصل بها الى الاستنباط الفقهي وهذا واضح مبين الفرعيه هذا إذا اردنا ان علم اصول الفقه مما يبتنى عليه علم الحلال والحرام على جهة الخصوص زدنا فرعيه وإذا أردنا بأن الشريعه كلها مبنية على هذا العلم فيحتاجه العقد ويحتاجه المحدث يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر عين لا نحتاج كلمه فرعية بل نقول احكام الشرعيه فيشمل جميع الشريعه كل داخلها سواء كان متعلقا بعلميات المعتقد أو بالفرعيات ولكن لما كان كثير من الوصولين يرون ان هذا العلم اول ما يدخل في ابتناء عليه هو الفقه ولذا قيدوا كلمه الاحكام الشرعيه بالفرعية والمراد العملية مساءل الفرق بين الفرعيه والعمليه احترز به عن الاحكام الشرعيه الاعتقاديه اخرجوها التي تكون من جنس الأصول كمعرفه وجوب التوحيد ما هذا وجوب التوحيد هذا اعلى الدرجات واعلى الاحكام الذي يدخل في قاعده مطلق الامر للوجوب بل لا نحتاج لادخال اصل انه ليس مشكوكا فيه ولا نحتاج الى استنباط ما من المعلوم من الدين بالضرورة واختلف في تسميته فقه او لا وكيف يخرج من هذا محل اشكال عندنا حالنا اذا نقول وجوب التوحيد هذا لا لا ينبني على أصول الفقه ينبني على ماذا هذا محل اشكال ولذلك حذف الفرعيه من اجل التعميم اولى ولذلك نقول أصول الفقه لو قيل ممن يدعي التجديد ان يقال ايضا نحتاج الى تغيير اسمه انا اوافق في هذا فنقول قواعد الشريعة قواعد الشريعة هذا العلم اسمه قواعد الشريعة. الشريعه كلها مبنيه على هذا العلم فالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام مطلقا تنبني على هذه القواعد فلا يمكن ان نستنبط حكم شرعي كوجوب التوحيد ونحوه إلا بناء على هذه القواعد لان قد يجادل مجادل ولابد أن تقرن هذا الحكم الشرعي بالقاعده ولو كان ضروريا ولو كان ضروري على كل على كلامهم الفرعيه العملية ترازا على الاحكام الشرعيه الاعتقاديه لا تسمى فقه عندهم ولا على اصول الفقه التي تكون من جنس الاصول كمعرفه وجوب التوحيد من فعلم انه لا الله فعلم انه لا الله علم هذا امر والامر يقتضي الوجوب النتيجه وجوب التوحيد وجوب العلم بلا الله هل هذا لا ينبني على هذا الفن هذا محل اشكان والاولى قلت والاولى عدم التقييد بالفرعية ليعم يعني يعم هذا العلم كل ما يمكن أن يدخل تحته فمعنى اصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية نحو كل امر للوجوب التي يتوصل بها أو يتوصل بها المرتهدي الى التعرف على كام الشرعيه الفرعيه كوجوب الصلاه ولدي من الأدلة التفصيليه قوله تعالى اقيم السلام هذا الذي جرى عليه حينئذ ظهر الفرق بين الموضوع موضوع الفني والعلم نفسه فرق بينهما إذا قلت بأن العلم علم اصول الفقه هو القواعد إذا ما قلت الادله ما قلت الادله فاذا قلت القواعد اخذتها جنسا في حد اصول الفقه حينئذ انفكت عن الاراده الكبير الذي قد يجاب عنه لكن باجوبه فيها شيء من التكلف أن الأدلة هي عين الموضوع فكي وتأخذها جنسا في حد العلم نقول نعدل عن هذه اللفظه وإن كان البناني جعل الأدلة بمعنى قواعد لكن هذا فيه شيء من من التكلف فنقول القواعد هي التي تؤخذ جنسا في حد العلم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين